بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك كتابا بالحق فعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين القالق والذين اتخلوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ذنفا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 خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وتقطر الشمس والقمر كل يجري لأجر مزمن ألا هو العزيز خلقكم من نس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطول أمهاد كن خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلك الله ربكم له الملكين لا إله إلا هو فأنا تسرطون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى من عبادهم كفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازركم وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم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 قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وعرض الله واسعة إنما يوصى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلطا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين إن عطيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مصنطا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاترين الذين خسروا أنفسهم وأهنيهم يوم القيام ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم من أن لا روا تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقواه والذين جتنبوا الصوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وَأَنَا إِلَيْكُمْ أُنْزِلُ الْأَنْبَاءَ أَفَمَنْ حُطَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ عذابٍ أَفَلَا تَنقُلُ مَنْ فِي النَّارِ لَكِنَّ مَن بَيْنَ السَّقَاهِ لَهُمْ مَوَرِثٌ مِنْ فَوْقِهَا وَمَرِثٌ مِنْ تَحْتِهَا نَيَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ ميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء فسنكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ثم يهيج فتراه مصرا ثم يجعله سطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب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 الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالية فشعروا منه جنود النبي يخشون ربهم ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هل الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له منها أَمَن يَتَّقِ بِوَجْهِهِ ذُلَّ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَفْسُهُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَتَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ شَيْءٍ لَا يَشْعُرُونَ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ قَضِيَّةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلْعَذَابِ آخِرَةٍ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ولقد مربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير بعوة لعلهم يتفقون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 مَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ يُكَثِّرُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بكاف عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي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 وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمثي منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل متمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أن اتخذوا من دون الله شفعاء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 وإلا دكر الله وحده شما أذت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإلا دكر الذين من دونه إداهم يسترجعون قل لهم نفاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن تتحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون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 وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَالطَّيْقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَاهُ فَإِذَا في هُوَ صِيامُ يَنظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوَضَعَ الْكِتَابَ وَجِيْءَ بِنَبِيِّنَا وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ وَأُوفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَدْخَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِن حَطَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَنَّتِ مَخَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَثِقًا الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إلى الْجَنَّةِ ذُرُورًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها قالبين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر وترى الملائكة حافين من حول العرض يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين